لانه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو اعسر بنفقه زوجته فبذلها غيره زوجة اقدمت على قبول فلان زوجا لها فدخل عليها وجلس معها شهرا أو أقل أو أكثر ثم تبين له لها أنه لا يستطيع الانفاق عليها قالت لا يا أخي أنا ما أريد أبقى عند زوج يسأل لي الناس أريد نفقه من مالك لكن ما أريد أن تسأل لي الناس هي في هذه الحال بالخيار إذا لم يستطع الإنفاق عليها من حقها أن تطلب الفسخ هذا الخيار لها وإن التزم أخوه أو عمه أو جاره قال نفقتكما علي ولا تطلبي الفسخ من فلان قالت لا أنا ما أريد تبرع بنفقتي من أحد وإنما أريدها على زوجي إن انفق إلي وإلا فأنا أطلب الفسخ من القاضي يمثل المؤلف رحمه الله هذا قضية التبرع بقيمة الأرض التي أعسر صاحبها وحجر عليه بمثل من أعسر بنفقة زوجته فمن حق زوجته أن تطلب الفسخ حتى ولو التزم بالنفاقة شخص آخر. نعم. وسواء ملك وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض لعموم الخبر. وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض يعني هذه العين. التي تعرف عليها صاحبها ملكها المفلس بشراء فالبايع من حقه أن يعود فيها أو ملكها المفلس بقرض يعني أعطيها قرض من حقه أن يرجع المقرض يرجع فيها نعم ولو أصدق امرأة مالا وأفلست قبل دخوله وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق بها ولو أصدق الرجل امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت على الإسلام أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق به حتى لو كان هذا المال الذي بين يدي المفلس سواء كان آل إليه بالبيع أو بالقرض أو مهرا لها ويتصور مثلا إذا أمهر الرجل زوجته أرضا مهرا لها ثم طلقها قبل الدخول أو ارتدت عن الاسلام قبل الدخول بها فقد وجد عين ماله بحاله فهو احق به ما دامت افلست ما تستطيع سداد ما في ذمتها لمطلقها او لزوجها الذي ارتدت وهي في عصمته قبل ان يدخل بها ولو استأجر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه لانه وجد عين ماله ومن استاجر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المده فللمؤجر الرجوع فيه المفلس قبل افلاسه استاجر ارضا تبدا مده الاجار في واحد رمضان فأفلس الرجل في رجب وحكم القاضي بإفلاسه والحجر عليه مدة الاجاره إلى الآن ما ابتدأت هل يملك الرجوع المؤجر نعم يملك لأنه ما مضى شيء من المدة وعينه بحالها فلا يكون اسوه الغرم فيها في الأجرة وإنما يستعيد العين المؤجرة صورة أخرى استأجر محلا تجاريا أو أرضا أو بستانا أو دارا وتبدأ الأجرة في واحد جمادة الثانية ثم أفلس الرجل وحكم القاضي عليه بالإفلاس والحجر في الخامس عشر من جمادة الثانية هل يملك المؤجر الرجوع في العين المؤجره لا لأنها المدة مضحش منها شيء فعينه ليست بحالها قد مضى من مدتها شيء يقول اعطوني اياها ولو مضى شهر أو شهران لأني إذا كنت مع الغرمى ما واصلني منها إلا الشيء اليسير فأنا أريد عين مالي ولو مضى شهران نقول لا الآن ما يسوغ لك مالك أنت أسوة الغرماء متى يسوق له أن يأخذ ماله إذا حجر عليه قبل مضي شيء من المدة نعم. وإن كان بعد مضي المدة فهو غريم بالأجرة وإن كان بعد مضي شيء من المدة فيعتبر غريم بالأجرة يعني بالعجرة بعجرة هذه العين يكون مع الغرماء نعم وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم لأن المدة كالبيع نعم ومضى بعضها ومضي, ومضي بعضها كتلف بعضه نعم يعني كأنه مضى منها شيء أو تلف شيء من المبيع لأنها مضى شيء من المدة نعم وقال القاضي له الفسخ فان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته باجره مثله وقال القاضي له الفسخ لانه وجد عين ماله بحاله ومن حقه ان يفسخ بقيه المده ويكون في ما مضى من المده مع الغرباء مثلا حجر عليه بعد مضي ستة أشهر من العين المؤجرة والعين المؤجرة مؤجرة بألف مثلا يقول أنا أفسخ في الستة الأشهر الماضية الباقيه وأكون في الستة الأشهر الماضية مع الغرماء وهذا اختيار القاضي أبي على رحمه الله يقول مثلا سلموني داري في الستة الأشهر الباقية وأكون في الستة الأشهر الماضية بخمسمائة ريال مثلا أسوة الغرماء فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله يقال مثلا المفلس استاجر هذه الأرض وزرعها والزرع ما يمكن تخلى منه الارض الآن يقال يبقى الزرع للمفلس بأجرة مثله ويكون بهذه الاجره المؤجر اسوه الغرماء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 يقول السائل متى يحكم بإفلاس الشخص أو إعساره يحكم بالفلس أو الحجر متى ما رفع أصحاب الحقوق طلبهم إلى الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي ينظر في الحقوق التي عليه والأموال التي بين يديه فإذا تأكد له أن الأموال التي بين يديه أقل من الحقوق التي عليه فله أن يحجر عليه بناء على طلب الغرماء تقول السائلة امرأة حاضت وتأكدت من ذلك لمدة يومين ثم اخذت دواء لمنع نزول الدم لاداء مناسك العمرة فهل يجوز ذلك علما بان مدة حيضها تزيد عن ذلك اصلا اذا استعملت ما يمنع الحيض فامتنع نهائيا فلها ذلك ولا حرج عليها أما إذا لم يمتنع نهائيا وإنما امتنع الدم ووجد صفرة أو كدرة ونحو ذلك فإن هذا يعتبر حيضا لأن الصفرة والكدره في زمن الحيض حيض والصفره والكدره بعد الطهر لا تعتبر حيضا وانما تعتبر ناقضه للوضوء ونجسه ويستنجى عنها وتصلي المراه يقول السائل رزقني الله ببنت واريد ان اذبح عقيقتها فهل يجوز أن أتصدق بكامل الذبيحة وإذا لم أستطع ذبحها في اليوم السابع فهل يجوز في أي يوم من الأيام نعم يجوز لك ان تتصدق بكاملها مثل الأضحية مثل هدي التمتع وهدي القران الأولى للإنسان أن يأكل ويتصدق ويهدي فإن أحب أن يؤثر إخوانه الفقراء عليها فهذا من باب الإثار يشرع عليه ومثل ذلك الأضحية لو أعطاها للفقير بعد ذبحها أعطاها إياه كاملة فحسن او هدي ذبحها وعطاها للفقير فحسن لان هذا ايثار منه واعطاء للفقير من حقه ثم اذا لم يتيسر للمرء ان يذبحها في السابع فلا حرج عليه ان يذبحها في اي يوم الا ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لم يتيسر في السابع فيحسن في اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي واحد وعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام ويجوز ذبحها قبل السابع لا حرج لو ذبحها في اليوم الأول والثاني من الولادة فلا حرج يقول السائل ما معنى اسوه الغرماء ما معنى اسوه الغرماء يعني يكون مثلهم يعطى بقدر ما يعطون بالنسبة يعني مثلا ارضه هذه باعها بمئة ثم قيل له تريدها بحقك قال لا لانها ما تساوي الا سبعين العام فتكون هذه الارض تبع الاموال التي تباع ويكون هو بقيمتها أسوة الغرماء ما يقول مثلا بيعوها بسبعين واطون السبعين ويبقى لي ثلاثون مثلا متى ما تيسر نقول لا نبيع الأرض بما تساوي ثم نوزع القيمة على المجموعة تكون كأي واحد منهم ما تميز عنهم تكون أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء يقول السائل بحارة يعملون في البحر بدون قارب وإنما يعملون في طرف البحر وهم مجموعة فإذا جاء وقت الصلاة صلوا وسط البحر وهم قائمون لا يسجدون ولا يركعون وإنما يومئون إيماء فما حكم صلاتهم ما يجوز لهم أن يصلوا قائمين فقط بلا سجود ولا جلوس ما داموا على سيف البحر يخرجون إلى الأرض اليابسة ويصلون بركوع وسجود وجلوس إلى اخره إذا كانوا في سفينة أو قارب يصلون فيها ويركعون ويسجدون فلا بأس أما يصلون قياما لا يقول قدمت وعسرتي لعداء العمرة وبعد الاهلال بها حاضت المرأة وانا اريد العودة لبلدي وهي لم تطهر هل اذبح هدي عنها واعود واقول اذا امكن البقاء حتى تطهر فحسن واذا كان مكان اقامتكم قريب فممكن ان تعود بها وتبقى على احرامها فاذا اغتسلت من حيضها تعود وتؤدي عمرتها واذا شق عليكم هذا وتعذر فعند عزمكم على العوده ممكن عرض الحال على طالب علم يجتهد لكم في وقتها يقول السائل رجلا طاف طواف الوداع ثم رجع الى السكن ونام الى قبيل صلاه الظهر فهل يعيد الطواف مرة اخرى الأفضل أن يكون طواف الوداع عند السفر فإذا عجله قبل السفر وخاصة في طواف العمرة فلعله لا مأس بذلك إن شاء الله فإذا طاف للوداع ثم نام في محله أو تأخر بانتظار رفقته أو استكمال إجراءات سفره ونحو ذلك فلا باس عليه ان شاء الله هذه المراه التي تذكر من حال زوجها وتخلفه عن الصلاه وانه طلقها في الشهر الماضي مرتين متورقتين وانها في العدة الآن ولها منه أولاد إلى آخر كلامها عليها في مثل هذا مراجعة المحكمة لأن هذه قضية بين طرفين يقول عندي قطعه ارض اعمل فيها وهذه الارض وقف للمسجد السؤال كم يكون لمصلحه المسجد عند حصاد الزرع وكم للمسجد من الحشائش التي في حماها الى اخره هذه لا بد من الرجوع فيها الى القاضي او مسؤول الاوقاف في تلك البلاد هو الذي يمثل مصلحة المسجد او القاضي الحاكم الشرعي ينظر في الامر ويعطيك نسبة مقابل عملك فيها ويكون للوقف نسبة اخرى يقول عندي قطعة أرض وقف للمسجد هل يجوز أن أعطيها من يقوم بها لا يا أخي هذه يتولاها الحاكم يتولاها الحاكم هو الذي يؤجرها أو ينظر في المصلحة التي تعود إلى الوقف يقول إذا دخلت المسجد قبل الإقامة بقليل فهل أصلي تحية المسجد أم السنة وخاصة في صلاة الفجر والظهر والعشاء متى ما دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن كان الوقت والصلاة لها راتبه قبلها كصلاة الفجر وصلاة الظهر فانوي الراتبه وتحيه المسجد تدخل تبعا وان لم تكن لم يكن للصلاه راتبه كصلاه العصر مثلا وصلاه المغرب مثلا وصلاه العشاء فيستحب ان تبدا بالصلاه تحيه المسجد فاذا اقيمت الصلاه بعد هذا فأنت بالخيار إن شئت أتمها خفيفة وإن شئت فانصرف منها وادخل مع الإمام يقول السائل كثيرا ما يلتبس علي بعد الرفع من السجود هل هو السجود الأول أم الثاني فماذا علي أن أفعل إذا التمس عليك الأمر فابني على اليقين واليقين هو الأقل هو الأدنى والأقل فمثلا إذا كنت في حال السجود لا تدري هل هذه السجدة هي الأولى أو الثانية فاجعلها الأولى وات بما بعد ذلك يقول السائل لدي قطعة أرض أقمتها للسكن وسكنت بها ثم بعد مدة أردت بيع هذا المسكن لشراء مسكن آخر، فإذا بعته بعد عرضه بخمس سنوات، فما هو الواجب علي؟ لا يجب عليك شيء، لأن هذه ما تعتبر من عروض التجارة. إذا كان السؤال عن الزكاة، ليس فيها زكاة. إذا بعت البيت الذي بين يديك، ولو كنت عرضته قبل. خمس أو أربع سنوات مثلا ثم بعته فلا يلزمك أن تخرج زكاة لهذه القيمة ما لم تبقى القيمة عندك حولا فإذا بقيت القيمة هذه عندك حولا حال عليها الحول فأخرج زكاتها وإذا وجهتها لأمر ما قبل تمام الحول فليس عليك فيها زكاة تقول السائلة الحرة التي لم يمسها الرق اذا تزوجها الرقيق فهل لها ان تختار نفسها بدون طلاق الزوج لا ليس لها ذلك لانها رضيت بزوجها رقيقا فليس لها الخيار مثل تلك الامه اذا قبلت زوجها رقيقا بعد حريتها فليس لها الخيار بعد هذا تبقى في عصمة زوجها يقول السائل ما حكم الدين في ارباح البنوك أرباح البنوك الربوية محرمة والمرابي فيها محارب لله ولرسوله وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فتوعد الله المرابي بهذا الوعيد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه خمسة ملعونون والمستفيد اثنان الآكل والموكل والكاتب والشاهدان اعانا على الإثم والعدوان فاستحقا اللعن من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا قرنه صلى الله عليه وسلم بالشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه الكبائر السبع العظيمة التي عظم جرمها والعياذ بالله سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة وحتى لو رضي الموكل بهذا فلا يحل لان تحريم الربا لحق الله تبارك وتعالى فلا يجوز للمسلم الاقدام عليه فان اقدم على ذلك عن جهل ثم من الله